بأدلة منها ما رواه الدار القطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش عن الأوزعي عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومح اسمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية صحيحة ومعلوم أن الأوزاعية شامي دمشقي قال في نيل الأوطار ولكن ندونه في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد العزيز الشامي قال فيه ابن أبي حاتم لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب وأسند البيهقي هذا الحديث فقال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه عن بأن علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن الحسين الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور حدثنا محمد بن الحكم الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي إلى آخر السند المتقدم بلفظ المثل ومحمد بن عبد العزيز الرملي من رجال البخاري وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يهم فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهه إسماعيل بن عياش وقد عرفت أن الحق كونه قويا في الشاميين دون الحجازيين كما صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري ولحديث عمري بن شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقية وغيره من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونفاه سنة ومحسمه من المسلمين ولم يقده به ولكن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه متروك ومن ادلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في النار فاحترق فرجها فقال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدناها منك فضرزه وضربه مئة صوت وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنتي مولاة الله ورسوله. قال أبو صالح، وقال الليث، وهذا القول معمول به. وفي إسناد هذا الحديث عمر بن عيسى القرشي الأسدي ذكر البيهقي عن أبي أحمد أنه سمع ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال فيه الشوكاني هو منكر الحديث كما قال البخاري. ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث وفي هذا الاسناد ضعف وإسناده المذكور فيه جويبر وهو ضعيف جدا وقال الشوكاني في اسناد هذا الحديث فيه جويبر وغيره من المتروكين ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره من طريق جابر بن زيد الجعفي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يقتل حر بعبد تفرد بهذا الحديث جابر المذكور وقد ضعفه الأكثر وقال فيه ابن حجر في التقريب ضعيف رافضي وقال فيه النسائي متروك ووثقه قوم منهم الثوري وذكر البيهقي في السنن الكبرى في باب النهي عن الإمامة جالسا عن الدار القطني أنه متروك ومن أدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كان لزنباع عبد يسمى سندرا. أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع اذنيه وأنفه فاتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر ومولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقده منه فقال يا رسول الله أوصي بي فقال أوصي بك كل مسلم قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطاه عن عمل مختصره ولا يحتج به وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاه وروى عن سوار بن أبي حمزة وليس بالقوي والله أعلم هكذا قال البيهقي قال مقيده عفو الله عنه سوار بن أبي حمزة من رجال مسلم وقال فيه ابن حجن في التقريب صدوق له أوهام ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حادثة لي يا رسول الله فقال ويحك مالك فقال شر أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر قال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن أو قال على كل مسلم ومن أدلتهم ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنه قال بضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه البيهقي أيضا عن الحسن وعطاين والزهري وغيرهم من قولهم إنه لا يقتل حر بعبد وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كان لا يقتلان الحر بالعبد وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يقلو شيء منها مما قال فإن بعضها يشد بعضا ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج قال الشوكاني في نيل الأوطار ما نصه وثانيا بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج قال مقيده عفى الله عنه وتعتضد هذه الأدلة على أن لا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس فإذا لم يقتص له منه في الأطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود وابن أبي ليلى وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطا ففيه القيمة لدية وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن ديه الحر وتعتضد أيضا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراء وارث وهدية وصدقه إلى غير ذلك من أنواع التصرف وبأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة ويدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما يقول جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال وهو يدل على عدم جلته في الدنيا كما هو ظاهر هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد ويكفينا هذا في هذه الحلقة ويكون لنا في الحلقة القادمة إن شاء الله حديث عن قتل المسلم بالكافر فإلى ذلك